بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذين هم مع في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم يعلم ما في الأرض وما يخرج منها وما ينفل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأثين الساعة قل بلى وربّيه تحيّا منكم آل من غيب لا يعجب عنهم يتقالد الرقّم في السماوات ولا في الأرض ولا أخبر من ذلك ولا أخبر إلا في كتابين مبين يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللّه لهم نافرته ورزق كريم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 إن في ذلك الآية لكل عبد مليد ولقد آتينا ثامت منا فضل إن يجب أن أويبي معه والطير وقلنا له الحديد أنعمل شابرات مقدر في الشرق وعملوا صائحا في بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين الخطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزر منهم عن أمرنا نذكه من عذاب الصعير يعملون له ما يشاء محاري وثماثيل وجفال كالجواب وقدور الراسية عملوا أعلى دعود شكرا وعلى قليل من عباده الشكور فلما قضينا عليه الموت ما تلهم على موته إلا تأفة الأرض تأكل من شآته فلما حر تبينت إن أن لو كانوا يعلمون غيب ما لبئوا في العذاب المرين فقد كان لسبأ في مسكنه آية جنتان على يمين وشمال قلوب الرزق رفقهم وشكروا له فلدة قيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيلة العليم وبدلناهم بجنة جنتين وبدلناهم بجنتين جنتين دواتي أكل خمط شيء من ستر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل جازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى مراهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليامي وأياما آمين فقالوا ربنا بعد بين أشهرنا وطلمنا امِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمَسَّ طَائِدًا وَمَذَّبًا هُمْ كُلُّهُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّبِعُونَ كُلَّ صَفَّارٍ شَطَارٍ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ بِنَمْرِهِ اتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا بالآخرة من هو منها في شفر وربك على كل شيء أفيد قل ادعوا الذين زعنتم دون الله لا يملكون مستوى لذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم في إمام شرك وما له منهم من ضريق ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أدنى له حتى إذا خزياني قلودين قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أَوْ على هدى أو في ضلال مفيدين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون وَجَعَلَ بَيْنَهُم مَّوْعِدًا ثم ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَهَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلِ ٱرْوِى ٱلَّذِينَ ٱلْحَقَّ فِيهِ شُرَكَاءَ نَقَلَّبَنَّهُ وَهُوَ ٱللَّهُ هَذِهِ ٱلْفَكِيرُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً نَّاشِ مَشِيرًا نَّذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاب يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالنبي بين يتيه ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض الفول. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا فنحن شددناكم عن الهدى بعد إجاءكم فلكنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار تأمروننا إذ أمروننا أن نكر بالله ونجعل له أندادا وأشر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجلون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترثوها إن بما به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولاة وما نحن معذبين قل إن ربي يبسط الرزق ليه يشاب ويكبر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا جلفا إلا من آمن وعمل صالصا فأولئك لهم جذاب الذات بما أمنوا وهم في الغرفات آمنوا والذين يسعون في آياتنا معادلين أولئك في العداد مخضرون قل إن ربي يمسط الرزق لما إن شاء من زباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الراجعين ويوم يحشرهم جميعا ما يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم فالكانوا يعبدون لأن أكثرهم بهم مؤمنين. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض مصاعم ولا ضرّا ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب الله التي كنتم بها تذنبون وإلا تسل عليهم آياتنا بينات فَعَلُوا مَا هَذَا إلا رجل إِنَّ رَجُلًا يُرِيدُ أَن يُصْدِقُهُمْ يريد أن يخذتكم عما كان يأخذ آبائكم وقالوا ما هذا إلا إذ كنترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما عاتيناهم من كتب يدرسونها وأرسلنا إليهم قولة نذير وكذب الذين من قبل وما بلغوا بشارا ما اتينا كذبوا رسلي فكيف كان مثير قل انما اعظكم بواحده ان كنتم تؤمنون بالله اخلا وصرا دا ان تقوموا لله مثنا و فرادا تومته ما من جن ثم تتذكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم فإن يذري عذاب شهيد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن تجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن رضي يقلف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يذجب الباطل وما يعيد قل إن اللَّهُ فإنما فَلَا على نفسي وإن هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ إلي ربي إنه لِفَضْلِهِ قريب ولو ترى إذ يَشَاءُ فلا هو ۚ مكان قريب وقالوا ۚ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى وَقَالَتْ فَرِيقٌ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مَكَانًا بَعِيدًا وَهِيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا قِيلَ فِي الْأَشْيَاعِ قَدْ إِنَّهُمْ كَاذِبُونَ فِي شَكٍّ مريد